بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو محمد عبد الله بن ابي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى في مقدمه الرساله على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلا لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقه وأسمائه محدثا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وسم الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على اشرف الانبياء واكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد صلوات الله وسلامه عليه اهتدينا به الى الصراط المستقيم كما اخبر جل وعلا وان كان تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله جل وعلا وكنا قد بدأنا في هذه الرساله المباركه في مباشرتها نسال الله جل وعلا بفضله ومنه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه وإلى رضوانه جل وعلا فكنا قد انتهينا من قوله خلق الإنسان ويعلم ما تنسلس به نفسه وهو أقرب إليه من حد الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يحرص إلا في كتاب النبی أخبر عن نفسه جل على بهذه الأخبار المباركة التي تدل على كمال عقلي وكمال عضوتي سبحانه جل وعلا وكمالي فضله وكرمه على الإسان ثم الآن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام وهو قوله على العرش استوى وعلى الملك استوى العرش معروف أمره وهو سريع الملك الذي يجلس عليه الملك الله جل وعلا سبحانه لا نحيط به علما بذاته ولا بصفاته لا يعلم حقيقتها الا هو لكن وجب علينا الايمان لانه استوى على عرشه استواء يليق بذاته وهذا كما يقول العلماء صفة كمال استواءه على العرش ويدل على حركته وفعله وعمله ما له عرش وانه عليه لكن حقيقه العرش وحقيقه استواءه كيفيتها لا نعلم الكيفيه نقف كما امر الله ان نقف نثبت عرش الله لا نقول كما قالت جهنية وغيرهم يقول الله المؤون بها الذين يؤثرون من الله ويقولون إنه استولى على العرش على السطح فروا من, من التنزيه وقعوا في التعطيب أرادوا ان ينزه الله عن المخلوقين فوقعوا في التعطيب الاستواء معلوم كما قال اهل العلم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كما قال ذلكم الامام الجهبل علينا مالك رحمه الله قال الإيمان واجب الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدا كلام جديد الاستواء معلوم أي معروف مفهول والكيف كيفية بنسبة لله جل وعلا والله لا نعلم كيفيتها بالنسبة للرب أما كيفيتها من استواء من المخلوقين معروما أن الإنسان يجلس على الكرتي على العاقش على السرير جلوسا يضع مقعدته عليه ويجلس عليه وأما بالنسبة للرب جل وعلا فاستواء يليق بذاته وجلاله وعظمته سبحانه لا نخوض في ذلك ولا نكيف ولا نقل كيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ننفي ننفق المستوى وانما استولى اذا جاءوا من استواء قالوا استولى والله انهم جهال وظلال طيب استولى والاستلاء ايضا كيف استولى نرفض ذلك وانما نسب ما اثبته الله ورسوله والصحابه وننسب كل هذا لسلف كما قال العلماء وصدق الصالح مالك والاوزاعي والثوري والليل بن سعد والشافعي واحمد اسحاق وغيره من علماء الأمة البصراء في دين الله غير يكسرون كما قال الأئمة البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس في وصف الله به نفسه ولا رسول متشبيه فمن أثبت الله تعالى ما ورد من الآيات الصريحة والأخبار الصريحة الوجه الذي يليق بجماله ونفى عن الله النقص إن الله كمال مطلق النقص يعتري بشر أن الله عز وجل لا نقص لا نقص فيه وكله خير كما قال الرسول والشر والخير كله بيديك والشر ليس إليك فنثبت ما أثبته الله الشيخ يقول على العرش استوى واضح لا إشكال فيه نثبت الشيخ فحما الله ابن أبي بحید على أن الله على العرش وهذا قد ورد في القرآن في سبعة آيات أو في سبع مواضع من القرآن سورة طه الرحمن من العرش استوى وفي يوم تم استوى على العرش والأعراف والرحب والفرقان والسجده والحديد تبع <تبحى> مواطن في القران <تبحى> كلها تدل على اثبات هذه الصفة صفة الاستواء وعرفنا معنى الاستواء وهو الارتفاع والجلوس العرش لكن كيفيتها بالنسبة للرب لا يستطيع يخوض يخلو الإنسان فيها معا وعلى الملك اشتوى وقوله على الملك اشتوى الملك الحيازه إذا حاز الشيء وأخذه وظمه إليه ملكا ملك يملك ملكا وهو الحيازه والضم والاخذ والتصرف ومعنى الملك, الملك الملك المطلق الان مالك كل شيء فهو كل شيء بقبضته كل ما نرى في هذا الكون المخلوقات فهي ملكه مستول عليها مالكها يتصرف فيها سبحانه ومعنى احتوى يعني اخذ وحاز هذا هو لا احد يستطيع منازعه في ملكه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح واذا امسى كل يوم يقول اصبحنا واصبح الملك للنه و امسينا وامسى الملك للنه الملك الكون كله من شمسه وقمره وارضه وجباله وبيوته وشجره وزرعه كله والذي يصرفه ونحن ملكنا ملك ناقص يملك الانسان سياره او يملك الانسان بستانا او حوشا او زرعا او ناقه اللهم اللك هو إياه وإلا أنت يا عبد الله وما لك ملك بالله لدلاله أنه سمحنا كلنا يرهب كل من عليها فان وهو المتصرف وهو الباقي وهو الحي الذي لا يموت والجن والانس يموت يامرون ان يعظم الله جل وعلا ونخافه ونخشاه نخشى خطوته وعذابه نخشى من عذابه فوعد من يعصيه بنار جهنم ووعد من يطيعه ويستجيب لأمري برغواله وجناتي والله نعالج انفسنا ونربيها ما دامت هذه صفاته العظيمه تريد ان الله علينا ان نفهمها فنحن ماذا نكون بالنسبه له لا شيء بحث العبيد خلقنا ليبلونا كما قال عز وجل ليبلوكم ايكم احسن الحمد فالملك ملكه سبحانه والمتصرف مالك الحياه مالك الحياه متصرف فيها يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه جل وعلا والذين يدعون من دونهم لا يملكون من التقدير اذا لا يجوز للمسلم ان يدعو غير الله يسال غير الله ينادي غير الله انه لا يملك الله هو المالك كل شيء قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اين الجبابره اين الطغاة اين الظلمه والله كلهم ذهبوا الى الله وتتاذي كل لسان بعمله سبحانه جل وعلا لا اله الا ولا رب سواه ثم قال الشيخ رحمه الله وله الاسماء الحسنى والصفات العلا. الاسم غير الصفة الاسم العلامة على الشيء الله عز وجل قال في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها الله هو الذي يعلم علم الأسماء الأسماء ماخوذه من الوسم وهي العلامة لما نقول زين يسمون على شخص معين بذاته بجسمه بشكله بوصره محمد كذلك بكر شجرة سيارة هذه اسماء اسماء النذوات وصف غيره أيها الاسم أصفة وصف ثم تقول شجرة ثم تصفها شجرة عنب شجرة قمح ها وصف أصفة غير الإسم الاسم علم وهو عز وجل له أسماء علم عليك وأعظمها لفظ الجلالة وهو الاسم الأعظم نسألهم بقينا وإياكم في الدين فقرروا له الأسماء الحسناء والحسناء مؤمة الأحسن أن الأسماء جمع اسم والاسم الاحسن ولأجمعها أسماء والأسماء الحسنة والحسنة مؤنث الأحسن احسن وحسنة فلما وصف الأسماء بأنها حسنة كلها جميلة يعني أعظم حسنا أسماء الله أعظم وأكمل وأحسن حسناً الذين أحسن حسناً وزياداً كما قال جل وعلا وعده ونكمل إن شاء الله المسعدة عن الدرس القادم ونكتفي إلى هنا لأنه إن شاء الله فيه خير ما سمعنا وما علمنا فارك الله فيك أكبر. فارك نعم فارك الله فيك شيخنا ورسل الله إليكم تقبلون بعض الأسئلة؟ نعم تقبلون بعض الأسئلة؟ لا تكثروا بثنين أو ثلاثة طيب بارك الله فيكم أنا سائل يسأل ويقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين مالك وملك في سورة الفاتحة؟ مالك مالك ما الفرق بين مالك وملك في سورة الفاتحة باختلاف الروايات. المالك الذي يملك والملك كذلك لكن الملك أعم مالك وهي طراءة أهل المدينة أن كل ملك يملك وليس كل مالك يملك ملك يملك إنهما عموم وخصوص، فالمالك هو مالك في ذاته، يسمى مالك عندما يملك، وأما الملك فهو عم مالك ومالك ضمنا، فهو مالك في ضمني. فلكه. نعم وأما المالك فهو الذي يملك قل يملك أبلغ لو قرأوا بمالك يوم الدين فهي خراج وهي المدينة نعم قلت ما صحيح نعم بارك الله فيكم شيخان نعم يسأل ويقول إني احبك إني أحبك بالله ما حكم دعاء قلوق النازلة لأهل سوريا وهل يتابع الإمام في التامين وهل يتابع الإمام في التامين خلفه مع العلم بان الاوقاف طلبت من الائمه بالقنوط وجزاكم الله الخيرات ولذلك ايش مع العلم بان الاوقاف طلبت من الائمه القنوط وجزاكم الله خير اولا حبك الله الذي احببتنا فيه ثانياً القنوط مشرور في النوازل وقلت الرسول شهرا على عرينه وعكل وبما أن هذا المجرم الذي يحكم سوريا وعذب أهلها وقتلهم الأطفال والنساء وهدم البيوت عليهم وهو نصيري على مجرم كافر زديق هذا يجب أن يزال أن يقتل وينحى من البلد لو كان عندنا شوكة وعندنا السواح لقاتلنا ونسأل الله جل وعلا أن يعجل بأمره وعندنا ولي الامر قد امر بالقنوت شهرا ونحن نقنوت وقد صليت فيهم وقنت مره من المرات وإن كنت لست اماما لكن قدموني في صلاه الصلوات وقنت وقلت, وقلت, وقلت اللهم اصلح اهل الشام اللهم ارحم الضعفاء منهم والمساكين اللهم عليك بعدوك وعدوهم ولا سيما تمدهم الطاغيه إيران المجرمة الدولة الباطنيه الرافضية تزعم انها مسلمه وهي دولة كافرة نسأل الله ان يكسر شوكتها، ولا سيما كذلك حزب الشيطان في لبنان نسال الله أن يغذى وإخيرة كلهم تواتوا على أهل الشام السنة مع أن أهل الشام السنة فيهم الظاهري فيهم الصوفي فيهم الملل في فرق بين ال ال إذا قيل أهل السنة بالمسكين نحن نعارض الشيعة ورباه فيها ويدا اتباع السنه ايضا في سنه معناه السلفيين انهم يمشون على منهج السلف هذا صحيح لان اهل السنه فيهم فيهم بدع وفيهم خرافات لكنهم سنه بخلاف الشيعة الرافضه والان كلهم رافضه ولا سيما قد تفضوا كذلك الـ الـ الحوثيين في اليوم أرأيتها في دماج نسأل الله أن يكسح شوكته ووالله إنها كل ودسيسة من الأعداء حتى يتقاتل المسلمون ونسأل الله نصلح يصلح على المسلمين لا بأس أن تقنطوا أن يرفع الله البأسة عن إخواننا في الشام من أهل السنة وأن يزيل عنهم هذا الطاغية ويكسر شركته ويدمره نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول من أصبح عليه جنابه ولا يمكنه الغسل بعذر شرعي فتيمم فهل عند زوال العذر عليه غسل من جلابته الأولى؟ بارك الله. هذا إشكال. ما اشك ان اذا كان اذا كان اصبح جننا وهو لا يستطيع ان يتكسى مررا او غيره هذا العذر كما يبين اذا كان عذر مرض عدم القدره على استعمال الماء لمرض او فقد الماء يتيمم ويصلي ثم اذا وجد الماء يغتسل طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته